يقول السائل فضيلة الشيخ كيف نجمع بين ما ذكرتم من التأكل بالقرآن وبين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ليس بين ذلكم تعارض فهذا حق وهذا حق ومضى الإشارة إلى من الجواب على ذلك إذا كان الإنسان هذا مقصده ويساوم في القرآن ولا أفعل كذا إلا بمقابل كذا فهذا الذي يكون فيه هذا الوعيد أما من أعطي ولم يساوم على ذلك في صلاة أو نحو ذلك فلا حرج عليه نعم هذا يقول فضيلة الشيخ هل يجوز أخذ المال من أجل القراءة على مريض؟ نعم هذا مضى الإشارة لي ومثله حديث بسعيد لكن إذا أعطي أخذ وجعل له جعلا بقراءة أو نحو ذلك يأخذ ذلك ولا حرج عليه فيه نعم يقول هل يجوز أن أخطب القرآن ختمة وأهدي ثوابها للوالد علما بأن الوالد متوفى المسألة هذه فيها خلاف إهداء ثواب القرآن للأموات هل يشرع أو لا والأصل في ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة النجم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى قال أهل العلم يستثنى من ذلك ما استثنته أو ما جاء استثناءه في النصوص مثل الحج عنه والصدق عنه فهذا مستثنى من عموم الآية وأن ليس الإنسان إلا ما سعى ولهذا ليس هناك أدلة خاصة تدل على مشروعية قراءة القرآن وإهداء ثوابه للأموت نعم يقول حفظك الله نرجو منكم نصيحة لتعظيم كتاب الله فنرى من يضع القرآن المصحف في الطريق وبعض الناس ربما يتخطاه جاء في سنن نبي داود في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في انكارهم للرجم في التوراة لما نزل فقل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين طلب النبي عليه الصلاة والسلام ولما جاء بالتوراة وضع وسادة يعني امر النبي صلى الله عليه وسلم أن توضع وسادة وضعت عليها التوراة فهذا مما ذكر عنده بعض الشراح ملاحظة هذا الأمر في كتاب الله سبحانه وتعالى أن لا يمتهن ولا يوضع في الأرض ولا يلقى ايضا القاء ولا يجعل القرآن عند قدميه يعني بعض الناس يمد قدميه ويكون المصحف عند قدميه واحيانا ملامس لقدميه هذا كله ما ما ينبغي الإنسان أن يفعل شيئا من ذلك بل يعظم القرآن ويحترم القرآن يضعه في مكانه ويمسكه بيده وهو يتلوه يضعه على الكرسي المخصص للمصاحف يعتني باحترام القرآن والعنايه بالقرآن مما انبه عليه وهذه مناسبة أجدها للتنبيه على هذا الأمر في سجدة التلاوة سجدة التلاوة كثير من الأفاضل يقرؤون القرآن وبيده المصحف وإذا جاءت السجدة وهو ماسك المصحف بيده يسجد ويده بهذه الصفة هو ممسك للمصحف ثم يكمل قراءته مع ان السجود على سبعة اعضاء ومنها الكف يكون راحة اليد على الأرض ولا راحة على الأرض لأنه ممسك للمصحف المصحف هذه مخالفة المخالفة الثانية أيضا جاهل القرآن بهذه الطريقة ولهذا عند سجود التلاوة إما أن تضع على كرسي المصاحف أو تعطيه المصلي أو تعطيه الجالس إلى جنبك يمسكه لك حتى تنهي سجدتك الشاهد ان القرآن كتاب الله و الله فيه كلام الله سبحانه وتعالى ويجب ان يعظم ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب نعم والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله